سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سن لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 كانوا أشد منهم قوة كانوا أشد منهم قوته وأثروا الأفضل وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات. فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا الصوأ أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون اللهم يبدأ الخلق ثم يعده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجربون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا وكانوا اهلكافيرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرق فان الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه فهم في روضه محبرون وان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 يُريكم البرّ خوفاً وطمعاً ويُنزل من السماء ويُنزل من السماء ما فيُحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 فأقم وجهك للدين حنيفا في الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القين ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع. كل حز بما لديهم فرحون